بسم الله الرحمن الرحيم يا الله الذي اذا طلقت النساء فطلقوهن مالحبتهن واحصلن عدته واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن لا يَخْرُجُنَا إِلَّا إِلَىٰ أَهْلِ يَسْأَلُونَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تُرِيَنَّ عِلْمَ اللَّهِ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا فَإِذَا غَدَلَقَ عَدْلَهُ فَأَمْحِقُهُ الَّذِي مَعْرُوفٌ أَوْ فَارِقَهُ الَّذِي مَحْرُوفٌ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ أَعَدُّهُ لِمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتفظ ومن يتوكل على الله فهو حشبه إن الله بالر أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا والله إليه مِنْ هَرَمَ حَيْضٍ مِنْ نِكَاحٍ إِنِ امْتَنَعَتْ فَعِدَّتُهُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَإِذَا تَرَاضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّانِ يَحِضُّ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ أَن يَعْطِيَ لِمَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا من حيث شكنتم من وجدكم ತುಮಿ ಕುರಿ ತೋ ಕು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 ساعا شرط فسترضى له لهم اصلاه من يشقو شاعت من شاعت ومن قدر عليه رزق فهو ينقط منا اتى الله لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَخَذْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهَٰذَا تُقَوِيمَاتٌ لَّعِبَادِي وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أحاصبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فناقت وقال امرؤ الجا وكان قفث امرئنا قسرا فعذ الله له عذابا شديدا أتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يسمو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات سبري من تحتها الأنهار يدخله جنات سبري من الانهار قاعده فيها ابدا قادر احسن الله الامر اسقاط الله الذي خلق السماوات ومن الارض مثل يتنزل الامر بينهم الا تعلمون ان الله على كل شَيْئًا قَدِ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا